يا ام البلاه يا عمر بيه ويا ويا يخلي اه هو يا ام البنين اه واه يا ام عندك حاجه لا لا اه هو يا ام البني اه واه, وآه يا ام البنين اه واه يا ام البنين ايه اه و... samaa ahtamee ta'du min ajri samaa ahtamee wa ala babik jurhan artamee wa ala babik jur artamee ام الحزن ام ام البنين لك قلب يشتاق منه الحنين انت ام الحزن ام, أم البنين لك قلبي اشتاق منه الحنين صاغ الله المقطوع الوتين صاغ الله المقطوع الوتين فشرش شبط بك مشرد الجميع فشرش شبط بك مشرد يا ام انت افق تهفيه كوكب أنت أم لحسين وابو إيه أنت أم لحسين وابو بعد بعد أنت أم لحسين وابو أودعت فيك جراح زينب أودعت فيك جراح زينب مضرمات هن نار الخيمين مضرمات خيا مني اه اه اه, آه يا ام البنين, يا أم البنين. لا تتعب لا تتعب قدك حاجه اطلبها اه هوى يا, هو يا ام البنين للشاعر الاديب معد جناح الكاظمي انت افق تاه فيه الكوكب أنت أفق تاه فيك الكوكب أنت أم لحسين وأبو أنت أم لحسين وينك وينك بعد قعد عن... أنت أم ما شاء الله أودعت فيك جراحة زين أبو مضرمات هن نار الخيم مضرمات نار قم آه هوايلا يا ام البنين آه هوايلا يا ام هل هل هل الله الله توت هون بيتك المسجد وبيت المصطفى والى محرابه يهوى الوفا واليه الروح والقدس هفا لا ثمن من تراب القدم لا ثمن من تراب قدمي آه ها هو حصى صخر ويا ام العلاء لكن احصى العلا كل عين في الملا لك تسعى كل يوم كربلاء لكك لك, لك, لك, لك كل يوم كربلاء مع غا يسعى صريع الع العلقمي آها هو الله يا ام البنين ايه آها هو الله يا اطلب هذه الليله آها هو الله يا ام البنين شبنك العباس مطوع اليد راح يهوي قمرا دون الحسين راح يهوي قمرا دون الحسين وإلى العلياء أعضاء أي عين تهتدي فيها عيون الأنجمي تهتدي فيها عيون الأنجمي آه, آه. اعلى لا تتعب لا تتعب آهو آهو شبلك العباس ومقطوع اليدين شبلك العباس ومقطوع اليدين راح يهوي قمرنا الحسن يهوي قمرنا حبيبت راحه يا هوى طمى العلياء اعطى اي عين تهتدي في عيون الانجم تهتدي في عيون الانجم اه اه اه, آه هوى ويله يا عمرك نديها اه هوى ويله دمًا والمروتان أسفًا ضج عليك المشرقان زمزم تبكي دمًا والمروتان أسفًا ضج عليك المشرقان صرحك الشامخ في كل زمان مشعل يفزع قلب الظالم مشعل يفزع قلب الظالم آه ها ها هو ولا يا ام البنين آه وا ويلا يا ام البنين ايه آه وا ويلا يا ام البنين آه وا يا ام البنين قلتوا قلتوا نشبي آه وا ويلا يا ام البنين هلبي ما شاء الله الله ولا لا يا عمر بني هلا هلا اه هو يا عمر بني هلا اه هو ان اه هو حسين حسين حسين حسين ما اجمعني ما اجمعني الوقت طشني بدربهم ما اجمعني وبعدهم غير حسني ما اجمعني اي اي الوقت بيهم والله ما اجمعني قلت بالموت نتلاقي السوية اي قلت بالموت نتلاقيه واني عليكم بشر ما وين ما وين وزماني بالحزن وياي ما وين ما وين, وين ما وين يسألوني عليكم وين ما وين يسألوني عليكم وين ما وين شجاوم وش ما تتحد بي ايه اشجعوا العظيم الاعظم لعز الاجل الأكرم عشر مرات يا الله يا الله يا الله يا الله, يا الله Up enquanto na sem band lawli ya студ there. ya ar hazmar rezə pioriram, الراحمين إلى غنا بمحمد وآل محمد بقاضية الحاجات أم البنين أم العباس فقبل منا ومن المؤسس لهذا المعتم والعزاء بأحسن قبول يا الله إلهنا بأم العباس يا الله هذه الليلة اقضي حوائجنا جميعا على غصما أوصاني وأوصاكم بالدعاء يا الله <تصفيق> إلى غناب قاضية الحاجات أم البنين عافي وشافي جميع المره على غصما أوصاني وأوصاكم بالدعاء يا الله <تصفيق> إلهنا من أرادنا بسرع فارد ومن كادنا فكر اللهم وفقنا لما أنت ترضى وتحب يا الله إلى هنا بالحسين بالحسين بالحسين عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان اللهم احفظ شيعة أمير المؤمنين علي وأبناء علي بالعراق وخارج العراق يا الله إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح خدمة الحسين رحم الله من يقرأ